Merhebben i gørfetekom In Jesus all things have become new Når vi er på sal Og så kan vi begyte Abone Mubarak Eyha al quddus al lazei la tas kun fi semæ fa fa fa fa fa إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي أكون في وسطهم نشكرك من أجل هذه النعمة ومن أجل هذه العطية نشكرك لأنك تبارك أوقاتنا حينما نتكلم عنك وتفتح هذه الأوقات وهذا الزمن على الأبدية فنراك ونحن هنا على الأرض ونعيش معك وفيك ولك ومن أجلك لأنك الإله الحقيقي الذي تستحق أن نعطيك كل الحياة كل المجد كل الإكرام كل البركة والسجود إلى الأبد نشكرك من أجل هذا الوقت <تصفيق> الذي باركته يا سيد أنك أعطيتنا أن ننطق باسمك وأن نقرأ كلمتك وأن نتأمل في جلالك وفي عظمتك وفي محبتك نشكرك من أجل كل الأحباء الموجودين في الغرفة كل واحد باسمه كل واحدة باسمها لا أحد يا ابن الله يعرف احتياجاتنا إلا أنت نحن نصلي أن تسدد احتياجاتنا الروحية النفسية الجسدية أنت تعرف أكثر مما نعرف نحن أنفسنا نضع اليوم بين يديك يا رب كل الأنفس الموجودة التي تسمع إن كان هناك مريض في وسطنا مد يدك يا سيد فأنت الطبيب الشافي الطبيب الأعظم مد يدك طبب وداوي اشفي جروحنا يا رب واشفي ضعفاتنا انتهر يا رب العظيم وبروح قدسك انتهر كل ضعف انتهر فينا كل مرض انتهر فينا كل تراخي وكسل بل يا كل خوف وكل قلق اعطنا ان نسلمك اعطنا ان نسلمك, اعطنا ان نسلمك, اعطنا ان نسلمك رب كل شيء طالبين أن تمسح يا رب الخدمة اليوم أن تمسحها لمجدك أنت وحدك أنت وحدك لتظهر من الجنية ونختفي نحن يا سيد خلف صليبك وتظهر أنت ممجدا من كل فم ومن كل لسان وتجسو باسمك كل ربا في السماء وعلى الأرض رافعين هذه الصلاة صلوات الخديثين في السماء وعلى الأرض ومن أجل روحك القدوس الذي يشفع فينا بأنك لا ينطق بها ومن أجل الدم الغالي السمين الذي أريق على عوض الصليب ربي يسوع المسيح ومن أجل اسمك العظيم القدوس الذي دعي علينا اغفر لنا خطيان وباركنا واجعلنا مستحقين المصلي كما علمتنا أبانا الذي في السموات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خفزنا كفافنا أعطنا اليوم واخفر لنا زنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمزنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشبير بالنسيحة صورة بنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين ثم آمين ثم آمين مرحب بكم مجددا أحباء المباركين واليوم بنعمة الرف سنكمل ما قد بدأناه في السفر ملاخي والناس اللي يحطوا الآيات على التست أحنا توقفنا الأسبوع السادق في الآية رقم سبعة فخلونا ناخذ من الآية رقم ستة شريعة الحق كانت في فيه وهنا يتكلم عن الكاهن عن الكهنة شريعة الحق كانت في فيه وإثم لم يوجد في شفتيه سلك معي في السلام والاستقامة وأرجع كثيرين عن الإثم لأن شفتي الكاهن تحفظان معرفة ومن ثمه يطلبون الشريعة لأنه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 حسب الوقت بتاعنا وربنا حيباركنا إزاي وحيدبر لنا الوقت المناسب إذا نعود إلى الآية رقم سبعة لأن شفتي الكاهن تحفظان معرفة ومن ثمه يطلبون الشريعة لاحظوا هنا أحبائهم هنا في زي تابع ومتبوع يعني في شيء يبضع الآخر لأن شفتي الكاهن تحفظان معرفة ولهذا الذي يتبع ذلك بالضرورة ومن فمه يطلبون الشريعة فلا يمكن أن يطلب الشريعة إن لم يكن شفتي الكاهن تحفظان معرفة واضحة جزئية لازم الاثنين متلازمين مع بعض ما ينفعش يكون عندنا نستطيع أن نعطي لا نستطيع أن نعطي إن لم يكن عندنا في البداية يكون عندنا نحفظ هذه المعرفة نتعرف على السيد الرب ثم بعد ذلك من هناك تطلب الشريعة خلينا أقول لكم جزئية هامة جدا في حياتنا كخدام وأنا بعتبر عشان أكون أمين معكم كل الموجودين المسيحيين اللي بسمعونه دلوقتي أنا بعتبرهم خدام خادم بشكل أم بآخر شوفوا يا أخوة نحن في المسيحية تعلمنا أننا كخدام لا ننقل مجرد معلومة فالخادم ليس مجرد شخص ينقل معلومة بمعنى أنك بتسقف حالك وتفقه حالك في المسيحية ثم يكون عندك كم من المعلومات ثم تقوم بنقل هذه المعلومات إلى الآخرين هذا غير صحيح وإن كان البعض يعيش كذلك فهذا غير صحيح إذن ما هو الصحيح الصحيح نحن لا ننقل معلومة ولكننا ننقل شخص شايفين الفرق كبير إزاي نحن لا ننقل معلومة إلى الآخرين نحن ننقل شخص هذا الشخص اسمه يسوع المسيح ملك الملوك ورب الأرباب كيف نقوم بنقل هذا الشخص نقوم بنقل هذا الشخص أن نتعرف عليه في البداية أن نقيم معه علاقة حية أن يحيى فينا أن نثبت فيه عندها نستطيع أن ننقل هذه الخبرة عن هذا الشخص خبرة حية إلى الآخرين اللي شايف فيه وضح في كلامي وفيه فرق بين الاثنين يكتب لي سبعة أعرف أنه الفكرة واضحة إذن هناك فرق بين أن تنقل معلومة وفرقبا أن تنقل خبرة روحية ومعرفة شخصية عن المسيح إذن التبشير إذن الكرازة إذن الخدمة في كل ظروفها ومجالاتها بشتى أنواعها هي ليست نقل معلومة لا المعلومة هذه لاحقا تسقل لاحقا لكن في البداية شفتي الكاهن تحفظان معرفة هذه المعرفة ليست مجرد معرفة نظرية شفتي الكاهن تحفظ معرفة كتابية معرفة حقيقية تعرف على هذا الواحد ثم من سمه يطلبون الشريعة واضحة جزئية لأخوة لا بد أن نسقط هذا الكلام على لا بد أن نسقط هذا الكلام على أنفسنا, أن أنفسنا لأننا كلمة الله هي هي لا توجه فيها كلمة قديمة وكلمة جديدة فالعهد القديم ليس معناه الزمن القديم معناه المعاهدة القديمة والمعاهدة الجديدة وليس الزمن لكن الكلمة هي هي 하면 واليوم والأبل لأن الكلمة هو المسيح المسيح هو الكلمة وبالتالي المسيح لا يتغير لا يتلون المسيح هو بذاته إن كان قال كلمته في القديم فهي كما هي في الجديد في ذات قوتها وفي ذات رونقها وجمالها معي أيها الأحباء حابب أحس أنكم صحيح معايا إذن علشان نكون في المكان السليم ونقدم ما هو سليم بد من إيه في البداية شفتي الكاهن تحفظان معرفة هتعمل ذا زي في حياتك ايه هو البرنامج بتاعت في حياتك الروحية في حياتك الخاصة ايه هو البرنامج اللي انت بتعمله يوميا علشان يكون في ثمك معرفة في حياتك خبرة روحية يحيى فيك المسيح ثم تقدم هذا الشخص الى العالم الى الاخرين هل في خطة ولا احنا مجرد ناس عايشين بناكل و بنشرب و صلينا مرة ما صلينا قالينا كتاب مقدس ما ارناش الموضوع ماشي دعني اقول لك يا من تسمعني الان بداية انت غالي جدا في عين الهك وبحبك محبة لا يمكن ان تخطر على بالك واكثر مما تتخيل او تتصورك وكلامي موجه إلى الكل فمحبة الله ثابتة إلى الجميع ولكن هنا أنتقل إلى الأحباء المسيحيين فأقول الرب ينتظر أنك تكون جاد في حياتك الروحية لأنه بيقول كذا الكتاب المقدس عينا الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه بكلمات أخرى عينا الرب جالت في القديم وراح جايب لنا داود الغلام الصغير من وراء الغنم ولا حد يتوقع ولا حد يتصور ان هذا الغلام الاشقر بحلاوة في العينين يقف امام المارك جوليات ثم بعد ذلك يعني يقف امام اسرائيل كملك ولا حد يتوقع ولا يشوف مين اللي جابه انا بقول انا فتشت وجدته من وراء الغنم من وراء الغنم جدته طيب بس ده يعني راعي انا ما عنديش مانع اعمل بالراعي واعمل بجاني الجميز واعمل بالطبيب لوقه واعمل بخياضين السمك انا انا شغلتكم انتو امكانياتكم انتو مش في بالي مش في ده مش الموضوع بتاعي الموضوع بتاعي اناس وضعوا ايديهم على المحراث بس ده موضوعي والان السؤال يطرح في هذه الروم هل حطيت ايدك على المحرات عاوز تحرص مع الهك او بمعنى اخر عايز تحرص في الحقل بتاع الهك اللي حاطت ايده على المحرات او اللي ناوي يحط ايده على المحرات او اللي ده هدفه يكتب سبعة لانه لا يوجد مسيحي ليس خادم يا اخوه ده ما ينفعش وعوية تستكر انك خادم يعني لازم تكون وعظ ولازم تكون صاحب كلمة ولازم تكون كاتب لكتب ولازم تكون بتقدم برنامج في قناة ما لا ليست هذا ليس هذا مفهوم الخدمة على الإطلاق اللي بيبك اسماء بارد لا يضعج البارد زمان في أيام داود وضع داود وضع داود يعني يعني نظام الذي يجلس إلى جوار الأمتعة يأخذ ذات النصيب نصيب المحارب او أعتذكر انك أنت عشان قاعد حارس الأمتعة أنك مهمل ومن ذلك التاريخ الذي وضع فيه داود هذا القانون أصبح قانونا في كل هذا التاريخ عند هذا الشعب الذي يجلس إلى جوار الأمتعة يأخذ نصيب المحارب أيضا والان دعني اقول لك اعظم خدمة متاحة لكل الناس بدون استثناء اعظم من خدمة ال ال ال الواعظ واعظم من خدمة ال ال الكارز واعظم من خدمة اللي, اللي بيروح ادغال افريقيا ويبشر اعظم من كل ده ودي متاحة لكل الناس تعرف ايه هي خدمة الصلاة دي خدمة متاحة لكل الناس انك تركع وتصلي واحد رجالات الله قال جيد ان نتكلم مع الناس عن الله زي ما احنا بنعمل كده مع بعض بنتكلم مع بعض عن ربنا ولكن جيد بالحريق اكثر ان تتكلم مع الله عن الناس ان تتكلم مع الله عن الناس الله شفت الونسة الحلوة دي لما تعد كده الصلاة كنت خاشع وتعد تحكي مع ربنا يا رب أنا بصلي من أجل فلان انا بصلي من أجل البلد الفلاني انا بصلي من أجل الكارثة الفلانية حصلت في هذا المكان انا بصلي من أجل الناس اللي لسه ما عرفوك ما داءوا طعمك ما يعرفوكش هذه الصلاة يا إخوة تنقل جبال هذه الصلاة تحطم أسوار وتكسر قيود وبعد كده يجي الخادم في خدمته خلوا بالكم من الكلام يجي الخادم في خدمته هو كده بيصلي ومنكسر أمام ربنا ويروح يخدم بكلمات قليلة جدا ترجع نفوس إلى الرب ويستغرب ما تستغربش أصله فيه ركب ملحنية من أجل خدمتك في ركب بتصلي من أجلك ما تستغربش في خدمه اخرى خلف الكواليس هي التي تجعلك كسهم مدري في قلب الشيطان عشان كده الابواب بتتفتح قدامك والاغلال بتتكسر قدامك طلع بطرس الرسول من السجن وعمال يحكي جل ملاك وكث او قضى يقضني وبعد كده طلعت لقيت المحرس الأول مفتوح والتاني وطلعت في الشارع وأديني جيت لحد هنا واخدين بالكم اللي حصل مع القديس بطرس في السفر عمال الرسل ها؟ مش ده اللي حصل معاه بس القديس بطرس ما كانش يعرف انه في قصة أخرى موجودة في البيت ان الكل منكسر أمام الرب وبيصلوا من أجله اللي واخد باله من القصة اللي حصلت دي يكتب لي واحد ساكرين كان هناك كان هناك قصة أخرى بطرس بيحكي القصة بتاعته بس في قصة أخرى كانت حاصلة في مع التلاميذ والجاريارو ده اللي ذهبت وقالت لهم ده ملاكه ده صوت بطرس قالوا لنا يمكن ملاكه احنا ما نعرفش ايه ده معقولة عايز اقول انا من هنا من الموضوع ده عايز اوصل ايه عايز اوصل إن كنت تريد أن تخدم سيدك فما هي خطتك التي تريد ان ترتلق فيها تكون في مركز رضا الله هتعمل إيه إيه اللي ناوي عليه لكن إننا نعيش كده ويوم نقرأ الكتاب ويوم نصلي وهي ماشي يعني زي ما تيجي صدقوني هذه ليست بداية لخدمة لما ربنا بيدور بيدور على الناس اللي حصت ايده على المحرات اللي عايزه اللي عايزه بحقه اللي تعالى الفعل الحصاب كثير ولكن الفعل قليلون مش ده كلام ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح مش ده كلامه لحد النهاردة هو هو نفس الكلام الحصاب هي هي يعني يعني مفيش بصراحة أكتر من كده بس الفعل قليلون مهما اكترنا احنا لسه شوية مهما اكترنا احنا لسه شوية الحصات كثير ولكن الفعل قليلون ارجع كل ده ليه علشان من ثم الخادم تطلب الشريعة خلونا نحطها في قالب اخر من ثمك تطلب رسالك الحياة فان كنت تحمل المسيح ألح فاروح فالتطيع أن تقدم الحياة للآخرين أيضا هذا المسيح العظيم الذي قال عن نفسه أنه هو الطريق والحق ومن ثمه يطلبون الشريعة لأنه رسول رب الجنود معايا شباب كلمة بإيه وزنها اعوذني الكلمة دي قدامكم لأنك رسول رب الجنود أنا أيوة بالمناسبة من هنا كلمة رسول في العبر يعني ملاك كلمة ملاك يعني رسول ومن هنا الأساقف والكهنة رعاة الكنائس لقبوا بملائكة الكنائس في سفر الرؤية عشان كده بيقول إيه إلى ملاك كنيسة كذا وإلى ملاك كنيسة كذا فهو يقصد بذلك راعي هذه الكنيسة وأحيانا الكنيسة ككل عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى فاذكر من أين سقطت وقم الآن ننتقل إلى إلى, إلى, إلى دعوة بس أنا عايز ناس صحية معايا عايز ناس صحية معايا إلى هذا البعد الجديد فإن كنت أنت رسول رب الجنود وإن كان كلمة رسول يعني ملاك فأنت ملاك مرسل في هذه الأرض إلى جميع الأرض أنت ملح هذه الأرض أنت نور هذا العالم والآن السؤال الفيصل في هذا الأمر هل تصدق هذا الكلام هل تصدق أنك مرسل هل تصدق أنك ملاك وأنا لا أقصد ملاك يعني عندنا جناحين بنطير بيهم وملائكة يعني إحنا مش بشر لا لا لا أقصد كلمة ملاك في معناها في المصطلح بتاع أنها معناها رسول الآن إذن الفكرة أبعد من ذلك الفكرة أننا لسنا في هذه الحياة لنحية لأنفسنا أيها الأحبة الفكرة أبعد الفكرة أننا موجودين لرسالة فإن كان لك رسالة فأنت رسول أنت ملك اللي وصل له إذن أنت هنا فأنت رسول وإن كنت رسول فأنت ملك ولكن هناك ما هو أمجد وأعظم من ذلك بكثير أنك رسول رب الجنود ولا لشخصية هامة في المجتمع لا يا عزيزي أنت رسول ملك الملوك ورب الأرباب أنت رسول الذي هو فوق الكل الـ الـ الـ الذي خلق الجميع وفي ارواح جميع البشر انت رسول ده يبقى ايه الامتياز اللي انت هتحس بي دلوقتي ليه انا بقول الكلام ده يا اخوة ليه امرين الامر الاول حتى لا تكون دراستنا دراست جاسة لمعلومات فقط رقم اثنين لان البعض يعتقد ان الفرصة ضاعت عليه يا خسارة يا ريت كنت عايش لا يعرف ان كلمة الله لا تشيخ وكلمة الله لا تصبح قديمة والربي يسوع هو هو أنس واليوم وإلى الأبد وذات الوعود التي أعطيت في القديم هي بعينها التي لنا الآن في شخص المسيح إن لم يكن أكثر وأعظم وأقوى يبقى بتتحثر على إيه إذن ليس هناك عزر على الاطلاق إذن من فمه يطلبون الشريعة لأنه رسول رب الجنود أما أنتم من أنتم أما أنتم فحبتم عن الطريق وأعثرتم كثيرين بالشريعة من يقصد بكلمة أما أنتم يتكلم مع كهنة زمانه يتكلم مع الكهنة الذين كانوا في عصره يقول لهم أما أنتم اللي كان مفروض كأولاد لهاروس ومن صدق يجب ان تحافظوا على هذا العهد وعلى هذه الخدمة المقدسة اما انتم فحبتم عن الطريق واعسرتم كاثرين بالشريعة <تصفيق> <تصفيق> عفوا اعسرتم كاثرين بالشريعة افسدتم عهد قال رب الجنود أما أنتم فحبتم على الطريق وأعسرتم كثيرين بالشريعة شكرا شكرا لكم أعسرتم كثيرين بالشريعة ده كلام صعب جدا فكلمت بالشريعة من ناحية أنكم لم تنفذوا الشريعة في حياتكم لم تخضعوا لها هذا أولا ومن ناحية أخرى أنكم استخدمتم الشريعة استخدام غير سليم لم تكنوا أمناء مع الشعب استخدمتم الشريعة لصالحكم هذا هو المقصود بهذا النص لكن ترعبني هذه الكلمة كما أنها ترعب انظروا إلى هذه الكلمة أعثرتم لماذا ترعبنا هذه الكلمة ما الذي قاله الرب يسوع أيها الأحبة ما الذي قاله الرب يسوع في العسرة من أعثر أحد هؤلاء الأصالة فخير له أن يطوق عنقه بحجر الرحى ويلقى في البحر عارفين حجر الرحى ده سقيل جدا تخيلوا واحد مربوط بحجر حجر جدا يتربط هذا الحجر في عنقه ويلقى في البحر ابقى هينزل ايه هينزل على طول كده تحت خير له مش ده العقاب بتاوى ده مش عقابه ده مش عقابه لا خير له يريد يعلمه يختار ده احسن له والاصاغر دول الصغار ما هماش الاطفال لا لا لا, لا الاصاغر دول اللي هم الصغار عفوا اللي لسه البسطاء الجداد اللي لسه ما يعرفوش كتير في الايمان كلمة عثرهم وفعل يعثرهم ممكن انت واحد متمرس في الايمان عدت عليك خبرات كثيرة يمكن لو شفت عصرة بخمة جدا لا تهتز لانه إيه ايمانك ثابت عينك على شخص المسيح الذي لا يخطئ ابدا لكن واحد تاني لسه بينمو ممكن ايه اكل اللحم يُعثره مش كده هذا ما قاله القديس بوليس الرسول ان كان اكل اللحم يُعثر اخي فلن اكل لحما الى الابد ففي واحد لسه ممكن يُعثر من اي شيء هؤلاء الصغار المؤمنين خير له أن يعلق في عنقه حجر الرحى ويغرق في لجة البحر في أعماق البحر أليست مرعب هذه الكلمة إذن إن كنا خدام لا ندعي الكمال ولا ندعي أننا قدسين ولا خطأ ولا خطية على الاطلاق هذا ادعاء في أسافه باطل ولكننا نصلي أن نوجد دائما في رضا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نصلي أن نوجد دائما في مركز طاعة روحه القدوس هذا ما نصلي لأجله ليس أكثر من ذلك ولكن هنا قال لهم أما أنتم فحبتم عن الطريق وأعصرتم كثيرين بالشريعة أفسدتم عهد لاوي قال رب الجنود أفسدتم عهد لاوي عهد الكهنوت بدل ما تحافظوا عليه أصبحتم تستخدمونه لصالح أنفسكم النتيجة القاسية جدا فأنا أيضا صيرتكم محتقرين ودنيئين إيه عند كل الشعب عند كل الشعب بك المصابر يا أخوة فأنا أيضا النتيجة الطبيعية صيرتكم محتقرين ودنيئين مش في حياتكم دي كارثة مش في حياتكم لا عند كل الشعب اللي انتوا اللي انتوا ما اكرمتموني امام هذا الشعب ستحتقرون امام هذا الشعب ايضا وليس بعيدا عنه شايفين ازاي يعني هنا احنا نتكلم عن واقع مرير جدا حابيتم الشريعة يفسرون الشريعة لمصلحتهم وأحيانا يغمضون عيونهم عن خطايا الكبار في الشاب الناس المهمين الناس البارزين نغمض عيوننا عنه مش مشكلة خليه يعمل الموضوع ده ده ده ده دراج اللي وزنه ها هم كانوا بيعملوا كده ولكنهم يحكمون على المسكين وعلى الفقير وعلى اليتيم وعلى البائس هكذا أفسدوا عهد لاوي كان يجب من فمه أن تطلب الشريعة الشريعة النقية التي لا تحابي ولكنهم أكرموا الآخرين على حساب الله على حساب الحق على حساب المعرفة النتيجة أنه بهذا الاحتقار للشريعة صاروا محتقرين وزنيئين عند هؤلاء الشعب ليه؟ لأن الشعب شايف قدامه الشعب مش أعمى الشعب عارف وشايف وواعي وعارف الأمور مش إزاي الرد الإله يعطي كرامة للخدام الأمناء الذين يرعون الشعب بأمانة عارفين إيه اللي حصل لعالي الكاهن فاكرين عالي الكاهن سفر فاموئيل الأول عالي الكاهن حاب أولاده على حساب حق الله وخل أولاده يعملوا اللهم عايزينه من غير ما يردعهم من غير ما يوقفهم من غير ما يقولهم حرام شريعة الرب بيت الله الزبائح ولا عمل ولا شيء ترك أولاده يعبثون في مقدسات الله النتيجة قتلوا أولاده الاثنين في يوم واحد وفي ذات اليوم هو مات وأخذ تابوت عهد الله في عصره وكانت كارثة حلت بالشعب الإسرائيلي في ذلك الوقت أن يؤخذ التابوت ويبقى بعيدا عن الأقباس أكثر من عشرين سنة أكثر من عشرين سنة يظل التابوت خارج خيمة الاجتماع كانت كارثة حلت بالشعب لأنه حيث لا تابوت لا يوجد عيد الكفارة وكأن الله يحاسد ومازال يمسك خطايا الكل لأنه عيد الكفارة العظيم لا يقام إلا بالتابوت إذن أحيانا فرد فرد واحد يكون سبب ضركة للناس وفرد واحد ويكون في ناس كتير خاطية الرب يسمح ان الشخص دي يكون هو سبب لعقاب هذه المجموعة الكبيرة الخطأ ايضا احنا بنتذكر عاخان ابن كرني وكيف كدر اسرائيل وكيف كان بسببه هزيمة لان في وسطك حرام يا اسرائيل انا مش حاجة أسمعك ولا حسن ذاك والان قدامنا قدامنا ان احنا نكون سبب بركة يا اخوة فمك تطلب الشريعة قدامك انك تكرم الهك فيكرمك الحقيقة انه ربنا عاوز يدي ربنا عاوز يدي بس مش ممكن يعطي الا اللي بيدور عن الحقيقة الا الذين يفهمون طبيعة الله الذين يريدون ان يضعوا ايديهم على المحراس ويعملوا في كرم الرب دول اللي هيشتغل معهم الناس اللي ماخدى الموضوع قضية بالنسبالهم مش الناس اللي عايزة تعيش بمزاجة وعلى كيفة لا دول دول ما ما ملهوش دخل بهم عيش عيش حياتك زي ما انت عايز تطول بالعرض فيهم حنتحاسب فيه حاسبك فيه. حاسب فيه انا مش دول اللي بيهموني ده كلام ربنا لا اللي بيبصرهم مين بيبصر الناس اللي جادة في الموضوع وانا حسب ما افهم انه لا يوجد هنا شخص بيضيع وقته وقاعد على الفالتوك وقاعد بيحضر وعاد بيحاول يخدم إلا ولو كنت أنت جاد أنا أعتقد كده وأفهم كده ولذلك إلى كل هؤلاء الجادين الموجودين الذين يسمعونني الآن ثقوا انفرغتم آآ آآ هذا القلب للسيد وحطيتوا موضوع الخدمة يعني قضية أساسية أن نخدم الرب عندها حيستخدمك ربنا بقى ما تحطش أنت الطريقة يسيبه هو يختار لك الطريقة اصلا احنا ماذا بعض يا اخوة احنا ماذا يبعضينا انا مرة خادم خادم على مستوى كبير جدا مستيش داعي اذكر لقبه يعني كان بيحكيلي بيقول لي احنا خدام خد اثنين في مكان واحد خلوا بالكم من الكلام صحيم اصحوا احنا خدام خد اثنين في مكان واحد آآ آآ لما ييجي تيجي حالة بتاعة واحد مريض في المستشفى بيقول لي كده بيقول لي بصراحة انا ما, ما, ما بحسش اني مسقلي انا ما بتحركش ما بحسش ان انا لازم اعمل حاجة في الموضوع ده لكن التاني قال لي على طول ياخد الاسم واسم المستشفى وفين والعنبر ورقم كم وقالقيه على طول لبسه راح على طول ما يقدرش يعد ليه هو عارز خدمته هو حاسس انه انه دي الحتة اللي بدها له ربنا دي الموهبة بتاعته يعرف يخدم المرضى فاهمين يا اخوة يعرف يخدم المرضى دي الموهبة بتاعته قال لي لكن يجي واحد عاوز يعرف المسيح هو ما يتحركش انا لا هتحرك انا بجأ اتشال واضحط واتفر له امياله اشوفه قاعد فين واوصله ونفتح الكتاب ونصله اعمل كل حاجة ليه دي الموهبة بتاعتي احنا من زي بعضين يا اخوة كل واحد فينا عنده لمسة خاصة عنده موهبة خاصة وعشان كده حتى الكتاب كان امين معانا في الحتة دي في ناس معلمين في ناس رسول في اصحاب مواهب في قوات في الى اخرية المهم عندك انك تكون شاطر وانت بتركع و بتصلي تسأله تقول له انا بيني يا يا رب انت عاوزني فين الحتة اللي انت حتختارها انا موافق عليها الخدمة اللي انت شايف انها دي أنا أقدر أخبر اسمك وأمجلك فيها أنا عاوز أخبر فيها ما تختارش مكان مش بتاعك ما تختارش مكان عشان واحد ناجح في مكان تقول أنا عايز أعمل زيه أنا عايز أعمل زيه إذا هو ناجح في الخدمة بتاعته ممكن انت من زيه ولا طبيعتك لكنت ممكن تنجح في خدمة أخرى في مكان آخر مع ناس تانيين فهمين رصدي أخوات ف في الجزئيه دي اللي احنا بنتكلم عنها لازم تكرم الهك لازم تكرم سيدك والغريبه انه كأنه, كانه سفر ملاخي مبني على الايه اللي احنا نرو يعني نروح ونرجع لها مره ثاني في اول اصحاح لما درسناه مع بعض الايه رقم 6 الاصاحاح الاول 6 الإبن يكرم أباه والعبد يكرم سيده فإن كنت أنا أبا فأين كرامتي وإن كنت سيدا فأين هيبتي قال رب الجنود أيها الكهنة المحتقرون إسمي السفر مدني كأنه على هذه على هذه الأنشودة التي تتكرر ليست مكتوبة ولكنها تتكرر في ذهن القارئ كلما انت بتقرأ في سفر ملاخي تلاقي هذه الانشودة تتكرر في ذهنك ان كنت ابا اين كرامتي ان كنت سيدا اين هيبتي اين مهابتي قال رب الجنود ايها الكهنة المحتقرون اسمي اذا هنا انا قلت قبل كده الاسبوع الفات وكررت الكلام ده الاسبوع اللي قبله هتسمحوني لو هكرروا الاسبوع ده انا واثق انكم هتسمحوني معلش في ناش ممكن تكون ما سمعتش ويقدروا يستفيدوا بالكلمة دي لما تدخل بيت ربنا اقفل الموبايل بتاعك مش عشان عشان نسك لا علشان مش عشان ربنا ربنا انت عشان تحس انك بتكرم الهك وبتكرم بيت ربنا ما حبكتش انك يعني في الكنيسة تفتح الموبايل يعني اقفل الموبايل لانه في كمان ممكن واحد مش بس مش بس يكون فاتح الموبايل هذا كمان يرد عليه يرد يفع الموبايل ويفتح ويتكلم جوه الكنيسة فان كنت أبا فأين كرامتي وان كنت سيدا فأين هيبتي حطوا لينا الآية دي لانه الآية دي أنا عايزة للسخة لانه دي قائم عليها برضو نفس الكلام أكرموا الذين يكرمونني والذين يحتقرونني أه يصغرون حطوا الآية دي كده قدام لكلنا أكرموا الذين يكرمونني والذين يحتقرونني يصغرون ده قانون إلهي ده قانون إلهي معروف مش حايتغير عالي الكاهن لما ما احترمش ربنا ربنا سابوا ليه لعدم احترامه ادي شفت العقاب بتاعه لكن لما نشوف مثلا واحد زي يحنى المعمدان قال ايه الذي من فوق هو فوق الجميع والذي من الارض هو ارضي ومن الارض يتكلم هو المسيح مدحو قال اعظم واليد النساء ما فيش حدث ولد بين النساء اعظم من يوحنة المعمدان اكرم الذين يكرمونني والربنا بيكرم خدامه بالمناسبة عشان يكون عنديكم فكرة ده مفهوم كتابي حيث يكون خادمي اكون هناك ايضا يعني بيكرمك بشكل عجيب كما انكم لم تحفظوا طرقي بل حابيتم في الشريعة الحمد لله احنا مش كهنة ولا كنا في ذلك العصر ولا كانت فيه الشريعة موجودة وبالتالي ما عندناش مشكلة لا يا عزيزي ما انت كل واحد عنده شريعته الخاصة هو انت لما تحابي في شغلك ولما تحابي بين الموظفين اللي معاك ولما تحابي في امور انت انت صاحب النفوذ اللي فيها ما ده محابا هو الا بس شريعة يعني لا يا عزيزي ما فيه انت مسؤول عن الموضوع ده لا شك في ذلك امام سيد الرب انت مسؤول فيه طيب معلش لا مشكلة ندخل الى الآية لقم عشرة بيقول ايه أليس أب واحد لكلنا أليس إله واحد خلقنا فلما نغبر الرجل بأخيه لتدنيس عهد آبائنا غدر يهوذى وعمل الرجس في إسرائيل وفي أوروشالين لأن يهوذى قد نجس قدس الرب الذي أحبه وتزوج خلوا بالكم من التعبير الخطير التعبيره منك مسيحيين وتزوج بنت إله غريب تزوج بنت إله غريب بداية بيقول عليس ابن واحد لكلنا اه يمكن نطول في الحتة دي شوية معلش بس لازم نطول فيها عايزين ندرس الحتة دي شوية لانها تحتاج الى الدراسة عليس ابن واحد لكلنا نعم الكلام ده مين اللي بيقوله جنسه ايه اللي بيقوله اكتبول كده جنسيته ايه اللي بيكتب الكلام ده الصمعير كيده blue الجنسيته ايه اللاي بيكتب إِكتب هذا الكلام ده جنسيته ايه يهود وبيكتب لناس جنسيته ايه بيكتب لمين هو يهود وبيكتب لمين بيكتب ليهود يعني اسرائيلي بيكتب لو إسرائيليين طيب إسرايلي بيكتب لو إسرائيليين والمفهوم عندهم إِنُّهَ الله قب للكل الله أرض للجميع ده إيمانه أليس اب واحد لكلنا ممتاز يبقى إيمان هؤلاء الناس وأنا عايزكم ما عليش تركزوا معايا إيمان هؤلاء الناس اليهود معروف منذ القديم إن الله أبوهم يعني المسيحين ما اخترعوش التعبير ده يعني المسيحين مش من الباب للطاكده جو قاله احنا الله أبونا ولا جير رضي يسوع علم تعليم جديد إنه لما تصلوا قولوا أبانا الذي لا هو ثبته حقه في قالب صنع ده اللي عمله المسيح حق المفهوم ده رسخه وثبته تعنيك بس وانت فاكر انه هتتكلم مع إله لا انت كمان هتتكلم مع أب طيب يبقى أَلَيْسَ أَبُّ وَاحِدٌ لِكُلِّنَا الْإِجَابَةَ نَعْمَةَ شوفوا معاي في سفر شعياء حطونا الآية دي على التفسير لو سمحتوا علشان احنا هنشوف ألوهية المسيح دلوقتي في الكلام اللي احنا بنقوله هنشوف ألوهية المسيح في شعياء تلاحية أربعة والآيات سبعة وثمانية وليس من يدعو باسمك أو ينتبه ليتمسك بك لأنك حجبت وجهك عنا وأذب وأذبتنا بسبب آثامنا والآن ها يا رب أنت أبونا نحن الطين وأنت جابلنا وكلنا عمل يديك يا رب انت ابونا سؤالي للمسيحيين الكلام ده بتاع يهود سؤالي للمسيحيين انت بتؤمن ان الله ابوك بتؤمن ان الله ابوك طيب يعني اليهودي لو قال الله أبويا هو عمل غلط اليهودي لو قال الله أبويا طيب انت أولاد ربنا انت أولاد ربنا ولا لا احنا أولاد ربنا هل اليهودي لو قال أنا ابني لله برضو دي غلط لا مش غلط طيب ليه حسب المسيح مجدس لما قال أنا ابن الله المفروض يقولوا له يعني ما كلنا اولاد الله هو انت جبت شيء جديد انت جبت شيء جديد يعني ما زمانش هي قال احنا اولاد ربنا وايه احنا بنقول احنا اولاد ربنا ده حتى انت لما جيت تعلم تلاميذك قلت لهم قولوا ابانا الذي في السماوات فالموضوع مختلف ها الموضوع مختلف المسيح له كل المجد استخدم تعبير يفهم اليهود جيدا انت ممكن تقول انا هو ما فيش حد يقولك انت الله ولا حد يقولك انت مجدف ابدا لكن تقول انا هو النور يقولك الله النور بالالف والنم ده تجديس انا هو الحق ما تقدرش تقولها فالرب يسوع له بتزييل له تي فاهم اليهود قصد المسيح وتعالوا شوف مثلا قال لهم المسيح له كل المجد ودي مره بالمناسبه لما قال الكلمتين دول كانوا عايزين يرجموه قال لهم ابي يعمل حتى الآن وانا ايضا اعمل أنا وأبوي بنعمل هذا التزيل تزيل لهوتي هنا يضع المسيح ذاته أمام اليهودي وكانه مجدث على ذوات الله لأنه يدعي أنه الله اللوغس عقل الله كلمة الله أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل أبي كامفروض اليهود ولا يهتموا يقولوا لطن ما إحنا برضو إحنا أبونا اللي في السماء لا القضية مش كدة يعني لما واحد يجي اسألنا اين قال المسيح انا الله المسيح قال انا الله مرات عديدة جدا بلغة عصره وبثقافة عصره قالها وفهمها اليهود واعترضوا عليها طيب انتوا صحيح معايا تعالوا نشوف مع بعض أنا مع بعض من إنجيل يحنى وحطت الآيات دي على التكست عشان نشوف الرب يسوع كيف زيّل كلامه بتعبيرات لاهوتية ادعى فيها صراحة وأكد أنه هو الله الظاهر في الطبيعة البشرية في يحنى خمسة لما المسيح شفى المقعد الذي كان له 38 سنة مقعد وأنا سأقرأ من الآية رقم عشرة وحطت الآيات على التكسي إذا يحنى خمس عشرة فقال اليهود للذي شفيا إنه سبت لا يحل لك أن تحمل سريرك أجابهم إن الذي أبرأني هو قال لي احمل سريرك وامشي فتعلوه من هو الإنسان الذي قال لك احمل سريرك وامشي أما الذي شفيا فلم يكن يعلم من هو لأن يسوع اعتذل إذ كان في الموضى جمع بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل وقال له ها أنت قد دريئت فلا تخطئ أيضا لأن يكون لك أشر فمضى الإنسان وأخبر اليهود أن يسوع هو الذي أبراه ولهذا خلوا بالكم من الكلام اللي جاي بذا خلوا بالكم من الكلام اللي جاي ولهذا كان اليهود يطربون يسوع ويطلبون أن يقتلوه لأنه عمل هذا في سبت فأجابهم يسوع أري يعمل حتى الآن وأنا أعمل فهم اليهود إيه إيه اللي فهموا اليهود من الكلمة دي على طول فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه لأنه لم ينقض السبت فقط بل قال أيضا إن الله أبوه معادلا نفسه بالله أين قال المسيح عن الله أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل بلغة المسيح بلغة اليهود ثقافة اليهود في ذلك العصر معناها أنا الله رحل حتة دي تاني أين قال المسيح على الله أجابهم يسوع أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل طيب الكلام دالوا دا لليهود فيهم إيه اليهود فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه لأنه لم ينقض السبت فقط بل قال طيب معلش معلش في صوت كذا لم ينقض السبت فقد بل قال إن الله أبوه ها دي حتة الفيصل معادلا نب يعني المسيح لما قال أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل كان بيقول لهم أنا ربنا اللي فيه من حتة دي يكتب سبعة وإلا ممكن أعيده مرة فهم اليهود من كلام المسيح أنه يؤله نفسه وكان عارزين يقتلوه ومن هذا النصر ليس فقط لأنه نقض السبت ولكنه لأنه قال أن الله أبه معادل نفسه بالله إذن المسيح لم يستخدم تعبير ابن الله أو أبي استخدام عادي ولكنه زيل هذا الاستخدام بمفاهيم لاهوتية كارول بيقول انا ما فهمتش لما واحد يقول تعبير والتعبير ده انت بتفهمه كويس مفيش حد تاني غيرك ممكن يفهمه بس انت فهمت التعبير ده لانه التعبير ده بيمثل عندك انت معنى معين ومصطلح معين فهمت المصطلح اللي قاله الشخص ده هنا المسيح استخدم هذا المصطلح قال لهم أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل ذا عند اليهود معناه هو ربنا معناه هو عقل الله معناه هو كلمة الله الخالق ذا معناها عندهم كذا أول ما قال المسيح الكلام ده تعتبروه مجدس بيعادل نفسه بالله يعني بيساوي نفسه بربنا طيب يبقى لما نرجع هنا لسفر ملاخي أليس أب واحد لكلنا يبقى ده مفهوم اليهود ان كلهم بيعارفين انه أولاد ربنا ولما المسيح قال أنا ابن الله شفوها ليه غريبة لأنه استخدام خاص تعالوا نشوف في المحكمة في مركز الأصحاح حطوا الآية دي ماركوس أصحاح 14 اليهود برضو بيعرفوا انه ابن الله بتعبيرها الخاف يعني هو كلمة الله يعني عقل الله يعني الله فراح سألين المسيح له كل المجد هذا السؤال مباشرة السؤال داني جاء فين في ماركوس وفي متة في مرقص أربعتاشر واحد وستين أما هو فكان ساكتاً ولم يجب بشيء مين اللي كان ساكت؟ المسيح كان ساكتاً ولم يجب بشيء ها؟ فسأله رئيس الكهنة أيضاً وقال له أأنت المسيح ابن المبارك؟ انت هو ابن المبارك زي ما احلم نعرفه ابن الله يعسوه انا هو واضاف وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوى وانا في متى في اشاره متى 24 وساقرا 63 الايه 63 واما يسوع فكان ساكتا فعجب رئيس الكهنه وقال له استحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله زي ما احنا عارفينه التعبير ده المصطلح ده ابن الله الوحيد الكلمة اللوغز العقل قال يسوع أنت قلت يعني أنا كذا زي ما أنت بتقول إلى آخره إذن أين قال المسيح أنا الله في كل مرة قال المسيح انا ابن الله في كل مرة استخدم المصطلحات اللاهوتية الذي يعرفوها اليهود قال المسيح عن الله أين الدليل؟ الدليل فهم اليهود اليهود فهمه كده أهل الكتاب فهمه كده العارفين بالكتب فهمه كده عرفوا الكلام ده وفهمه بل حوكم المسيح وقلبه ليس لأي سبب على الإطلاق بل لأنه حسب مجدفاً مساويا نفسه بالله التجديث في هذا المجال في هذا السياق اللي بيسأل يعني ايه تجديث التجديث في السياق ده يعني حط نفسه مكان ربنا بيقول ان هو ربنا بيقول ان هو عقل ربنا ده التجديث نرجع الى ملاخي دراستنا اللي حين فيها أليس أليس أب واحد لكلنا نعم وعشان كده انا بقول للأحباء المسلمين اللي بيسمعوني ما تحرموش نفسكم من أبوة الإله الإله اللي في السماء ده مش جبار ما سيكلك قرباج ومستنيك تغلط وعايز يجلدك وعايز يضربك ولو ما فلتش تموت يعني يقتلك والكلام ده كله الكلام ده مش صح الكلام ده مش حقيقي طيب I love Jesus خليه لك الماكي عندك عمل جانب اللي في السماء ده ده ما فيش حد بيحبك قده اللي في السماء ما فيش حد بيعتني بيك زيه اللي في السماء مستني يسمع صوتك اللي في السماء إله بيحبك بيقولك لما تيجي تتكلم معايا قولي يا ابويا اللي في السماء عايز يكسر النساسات طويلة بينك وبينه عايز يكسر جدران وحواجز بتخسر ليه ليه قاعد خسران وخايف منه ما تخسرش بدل ما انت خايف وقاعد كده وهتخسر كتير يريد تجرب مرة قوله لو انت ابويا خلينا احسك كده انت مصدق انه في اله يعد يعد كده مستنيك عشان يموتك وعشان يعزبك وعشان يدخلك النار وعشان يعزبك في القبر وعشان وعشان انت متوقع انه في اله حقيقي ممكن يكون بالشكل ده وبالصورة دي بكلم احباء المسلمين ما تجرب تجرب مرة وانت بتركع كده اسأله اسأله اقول له فتح عيوني لو انت فعلا صح زي ما بيقول المسيحين دول خليني اشعر بيك خليني ادق طعمك زي ما هم بيقولوا انه ممكن ندق طعمك ونعرفك ازاي عزيزي المسلم طي سكر كده في الاتجاه ده إزاي اليهود بيؤمنوا إن الله أبوهم والمسيحيين بيؤمنوا إن الله أبوهم وإنت حارم نفسك بيقولك لا الكلام ده في القرآن غلط قل فلما يعذبكم بذنوبكم مش ده كلام قرآنك إن كنتم أبناء الله قل فلما يعذبكم بذنوبكم ما تحرمش نفسك لو سمحت فكر لأن الموضوع ده يعني مرتبط بحياتك بدل ما أنت تعد فاكر أنه في إله بس صحيلك عشان يعذبك صحيلك علشان يديك على راسك صحيلك علشان لو ما صليتش يقول كافر لا الاله مش كده الاله بيعتبرك ابن وحيث انك انت ابن فهو ابوك ياريت لو سمحت تتكلم معاه بالطريقة طيب الاخوة اللي بيعملوا جامبا على المايك ما فيش مشكلة عايزين المايك ارفعوا يديكم ارفعوا يديكم اللي عايز المايك فبدل ما انت تخسر كتير بدل ما تخسر وبكلم احباء المسلمين بدل ما تخسر وعمال شايل على راسك يعني طين وفاكر انه اللي في السماء دا عاوز يعذبك وعايز بهدلك واللي في السماء دا مستنيك تغلط ومش لو ما صلتش هيزبحك وحيجيب الصعبان الاقرع ليه ليه انت مش قادر تصدق كلمة الله الحية أنه هو أبوك مش كده برضو طيب ما تسأل نفسك سؤال تسأل نفسك سؤال يا مسلم يلي بتسمعني اشمعني اليهود والمسيحيين بيعتبروا أن الله أبوهم ويجي الإسلام يتيم ويبتعد بعيدا بينا عن الحقيقة دي مش تسأل نفسك السؤال ده مش تسأل نفسك ليه الإسلام يتيم في الحتة دي ليه عايز يحرمنا من أبوة ربنا إزاي ليهود المسيحيين متسقين من الله أبوهم ويجي الإسلام ويقول لا دا غرض دا كفر لا مش كفر دي الحقيقة اللي انت مش عايز تسمعه والحقيقة اللي انت مش عايز تجربه والحقيقة اللي هدف الشيطان الأول والآخر يحرمك منه يعني الشيطان هدفه الأول والأخير انك لا تبقى ابن ربنا ولا ترتبط به وتقول كده خايف منه وبعيد منه على طول ده هدفه لانك لو بقيت ابن ليه حيبناك هيحتضنك حيرعاك الشيطان مش هيعرف يعمل عنك اي شيء على الاطلاق بعد كده وعشان كده المسيح الحقيقي لا بيخاف لا من شيطان ولا من سحر ولا من عفريت ولا من كل الكلام ده ليه عشان هو حلو وقوي لا عشان الله أبوه عشان المسيح غسلوا بدمه عشان محتمي عشان عنده حماية عشان قوي الشيطان بخاف منه عشان الله أبوه أليس أب واحد لكلنا أليس إله واحد خلقنا الإجابة نعم فلما نقدر الرجل بأخيه لتجنيس عهد أبائنا وهنا بيتكلم عن موضوعين بالمناسبة موضوع فلما نقدر الرجل بأخيه بيتكلم عن موضوعين بيتكلم عن الخيانة اللي ممكن تحصل بين اثنين اثنين اخوة لكن ممكن واحد فيهم يخون الثاني الخيانات الزوجية المعروفة الموجودة الحد اليوم في هذا العالم فهنا بيقول انه الله ده ابونا كلنا وإحنا أولاده يعني إحنا إخوة يعني كل البشرية إخوة وهنا بيضرب هذا النص يعني الإسلام في مقتل لأن الإسلام بيقولك لا الاخوة بس بس في الاسلام ده حتى في بعض الشيوخ نفو اخوة الانسانية النهاردة بيقولك مفيش حاجة اسمها اخوة الانسانية ده كلام فاضي حتى الاخوة الانسانية مرفوضة احنا بس اخوة الاسلام فهنا الموضوع مختلف هنا بيقول انه الله ابونا بالخلق فاحنا اذا كلنا اخوة تخيلوا ده مفهوم اليهودي مفهوم اليهودي اللي من زمان اللي أقدم أمة عرفة ربنا كأمة بيعرفوا إن كل البشر أولاد ربنا ذي الخلق يا رب أنت أبونا نحن قطين وأنت جادلنا فبالتالي نحن إخوة وبالتالي نسبة لهذه الأخوة أصبحنا إخوة فلما تحدث هذه الخيانات أحيانا هنا وهناك ثم ينتقل الإنسان الى علاقة الانسان وزوجته ودي علاقة قوية جدا لانه الانسان وزوجته اصبحوا جسد واحد طيب خلوني برضو اشرح حتة صغيرة هنا حوى طلعت من فين مش حوى طلعت من جنب ادم يعني ربنا خط ضلع كده وخلق وحواء مش كده اللي بيحصل إيه؟ اللي بيحصل عندنا إيماننا إحنا كمسيحيين إنه لما بنروح الكنيسة ويتم الصلاة في وسط العروسين بيروح روح الله القدوس يأخذ العروسة دي تاني ويرجع كضلع من جديد في آدم فبيكونوا الاثنين جسد واحد يبقى الأسفل شايفهم اثنين والناس الحاضرين شايفينهم اثنين بس الإساء بعد إثنان بل جسد واحد فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان ده العمل العظيم اللي بيحصل في الكنيسة بس ما حد بيشوفه لكن بالإيمان نؤمن به أن حواتي عود مرة أخرى إلى ظلع آدم ويكونوا جسد واحد فهنا بنرجع مرة تبع الماء مش مهمة فهنا بي بي بينتقل الى هذا علشان كده بقول لأحباء المسلمين في, في الإسلام ما فيه زواج في الإسلام فيه أمر آخر في ما أنتو اللي سمتوه وكلامكو صح اسمه نكاح من الزواج لأن كلمة زواج من زوج يعني اتنين زوج زوجين ما فيش زوج ثلاثة ما فيش زوج أربعة ما فيش مسنى وثلاث وربعة ما ينفعش زوج يعني اتنين علشان كده بنشوف هنا وبيقول ايه بيقول في الوحي الالهي فلما نغدر الرجل بأخيه لتدميس عهد الهنا غدر يهوذ وعمل الرئي لان يهوذ قد نجس قدس الرب الذي احبه وتزوج بنت اله غريب يعني ايه بنت اله غريب يعني مش بنت ربنا طح تزوج مثلا واحدة وثنية وجابها فهي بنت اله بنت الاله بتاعها بش يسيرون خليهم يعملوا جامب على المايك خليهم ينطب مفيش مشكلة ميرنا ما تعملوا جامب لو سمحته على المايك يمكن بدون قص فارفعوا نوتان النيرن انا ما اعرفش اذا كان نيرن ده معانا او داخل من بره مش مشكله اشكرك يا عبد الله حياتك وانا سعيد بالشتائم بتاعتك يعني الموضوع بس بسيط خلينا نشتغل مثلا يعني تعرفوا لما نحاول نتش في الحقيقه الشيطان بيهيج ازاي اذا مش بنت ربنا فاله وثني زي ما كده واحده مسيحية تروح تحب واحد مسلم وتروح مع فربنا يقول لها الاية دي انك انت احببتي ابن اله غريب ليه هو اللي خلق المسلم مش هو اللي خلان اه اللي خلقنا واحد اب واحد كلنا ولكن شايفين نتغير الكلام في الاية التانية على طول ازاي علشان المسلم اللي يليجي يدخل الروم وبيقول لنا الهنا وإلهك واحد بنقول له السين إلهنا وإلهكم مش واحد هنا الايه دي اللي واخد باله جاما حكيناها في الروم ليه بيقول ايه اليس عند اله غريب اللي واخد باله من الكلام ده يكتب لي واحد مش الكلام ده قلناها في الروم مرات عديده اللي خلقنا واحد لكن اللي بنعبده مش واحد انت بتعبد اله ثاني ليس له علاقه بي على الاطلاق انت الهك مختلف عن الهي اللي بيعبد بوزة ده بيعبد إله مختلف بس اللي خلقني وخلقه واحد اللي كان بيعبد كاموش وملكون واحد اللي خلقنا هكذا المسلم المسلم يعدد إلها مختلفا لا علاقة لنا به على الإطلاق بس يا مسلم بحريات في الجنة أنا مش إلهي ده ما ينفعش يكون إلهي أنا بدي لك أمثلة بس الإله العاقل الحكيم ما ينفعش يقول الكلام ده الإله الصح يوعد الناس بشيء مكافأة تتناسب معه كل إناء بما فيه ينضح فالإله حيدي مكافأة تتناسب معه صح يعني الاله لما يقول لي تعالى ده أنت هتعيش معايا للأبد في السماء تكون زي الملك وهذه دي لك طبيعة رائعة وتعيش معايا للأبد في تسبيح مستمر في سعادة لا تنتهي أقول له شكرا أنت الإله الحقيقي المكافأة بتعتك بتتناسب معاك المكافأة بتعتك بتقول لي تعال إيش بعدية تعال عيش معايا في الأبدية دي مكافأة تتناسب معاك انت لكن لما تجي تقول لي تعالى وعيش وخد حريات زي من تعاوز أقول لك آسف دا مش ممكن تكون الاله الحقيقي في حاجة غلط الآية دي بتتكلم عن كده الآية هنا بتتكلم عن انه في خالق واحد لكن في آله مختلفين في العبادة اب واحد لجميعنا لأنه خلقنا نعم نعم خلقنا واحد لكن فلما نغبر الرجل بأخيه ودي الخيانات الزوجية غدر يهوزا وعمل الرجل في اسرائيل وفي أوروشالين لأن يهوذى قد نجس قدس الرب الذي أحبه وتزوج بنت إله غريب يقطع الرب الرجل الذي يفعل هذا الساهر والمجيب من خيام يعقوب ومن يقر التقدم لرب الجنود حنقف عند الآية دي نحن النهاردة حنقف عند الآية دي يقطعه الرب الرجل الذي يفعل هذا عيناتك البرقتي معلش معلش معلش وليهنك شفت ازاي يا اخوه فاذا احنا هنقف عند الجزئيه دي بنعمه الرب يا سره يقطع الرب الرجل الذي يفعل هذا الشاهر والمجيب لخيام يعقوب يقطع وعد الطريقه بتاعته هو بالأسلوب بتاعه هو بالكيفية اللي هو شايفة اذا عاودوا على بدء احنا ايه استفدنا النهاردة من الموضوع بتاعنا استفدنا ايه استفدنا عدة امور علشان تكون في مكانك عايز تخدم ربنا بيقولك الكتاب اف غرفاك فاملقه عارفين اف غرفاك يعني ايه يعني افتح ثمك افتح واطلب وانا حملات حملاء نعمة وبركات وكلام بس لازم تفغل لازم تطلب تسأل تقول للدين يا رب فلو عايز تخدم لازم تكون مليان وعشان تكون مليان لازم تسأل وتطلب وتقرأ لازم تتميل عشان تدي وإحنا ما بنتمليش معلومات دي الجزئية الأولى اللي احنا بدينا بيها نحن لا نمتلق معلومات لنفيض معلومات نحن نمتلق بشخص لنفيض بشخص خلوا بالكم من الكلام ده مهم يا اخوة الخدمة مش معلومة انا باخدها الخدمة شخصة انا باخده هو المسيح خلاص احنا وعدنا بكده احنا بعد سفر الملاقي هنشرح السفر نشيد الانشاد كلمة كلمة بنعمة الرب لا مشكلة على الاطلاق اذا واحنا خدنا وعدة من الناس كتيرة حطت ايدي على المحرات النهاردة فاكرين اللي حقق إيده على المحرات وعايز يقول لربنا يا رب أنا عايز أبدأ معاك يكتب لي سبعتان من جديد الناس اللي وعدت وقالت أنا عايز أبدأ وأحط إيده على المحرات من النهاردة ومش هدص الوراء وعايز أخدمك يا رب وهصلي وهحط ديها في صلاتي وحيكون دا طلبة أنا حاطلبة منك على طول يا رب الناس دي اللي كتبت سبعة ده زي كده انك انت بتقول لربنا انا مستعد يا رب وانا مستنيك وانا عايزك وانا هكون يعني هكون تحت امر اشاره منك بس بس كلمني يا رب ابونا المبارك بنشكرك من اعماق القلب لاجل هذا الامتياز بشكرك من اجل كل الموجودين مسلمين ومسيحيين وغير كده موجودين معانا في الروح بطلب بركه خاصه ليهم كلهم وبطلب انه يتزوق شخصك المجيد كلهم فردا فردا الرب يبارك حياتكم جميعا احباء المباركين بشكركم منكم ادتوني فرصة اتكلم في وجودكم وانا اصغركم بشكر الاحباء اللي بيساعدوا في التسجيل الرب يبارككم يعوضكم ولا انسى ان اشكر استاذنا المبارك دائما مرفوع في صلواتنا هو من اكسس هذه الخدمة له مننا كل تقديل حياته ونحن هناك من تعب ودخلنا على تعبهم وبشكر اولا وأخيرا سيدنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح له كل المجد إلى الأبد أمين ولكم من قلب يحبكم ويحترمكم كل تقدير تذكرون الصلواتكم لإلهنا كل المجد للأبد أمين تفضلي أختي رحيل المايك مع حضرتك